بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات قد فالموريات قد حن فالمضيرات فوسطن به جمعا لا ساوله يرفع فما تنني وَإِنَّهُ عَلَىٰ لَأْءٍ وَإِنَّهُ مُدَّهُ وَإِنَّهُ عَلَىٰ نَعْمٍ وَإِنَّهُ عَلَىٰ لَأْءٍ لَشَدِيدٍ وَإِنَّهُ فلا يعلم إذا معثر ما في القبور القبر فخل القرى إذا معثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا معثر ما في <تصفيق> <تصفيق> حُصِلَ في وحصل في مَا فِي الصُّدُورِ فَمَا فِي الصُّدُورِ حتى الصلاة الأول وحُصِلَ مَا في, فِي الصُّدُورِ إنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ